الله صلى, الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتمام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 إلى أول الحديث عن صلح الحديبية وهو يأتي بعد حادثه بني قريظه أو غزو بني قريظه صلح الحديبية كان في أواخر شهر للقاعدة من أواخر سنة ست من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب هذا الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في هذا الشهر في المسلمين أنه متوجه إلى مكة معتمرا فتبعه جمع كبير من الأنصار والمهاجرين بلغوا ما يقارب ألفاً وأربعمائة شخص كلهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطريق وساق معه الهدي ليامن الناس جانبه وليعلموا انه ما خرج لحرب احد وانما خرج زائرا ال البيت الحرام وقاصدا مناسك العمرة وأرسل صلى الله عليه وسلم كعادته وهو عند ذي الحليفة متجه إلى مكة أرسل عينا له من قبيل خزاعة اسمه بشر ابن سفيان ليأتيه بأخبار المشركين من أهل مكة هل علموا بالخبر أم لم يعلموا وإن كانوا قد علموا ما هي ردة الفعل عندهم أرسل هذا العين العين معروف كلمة العين في اللغة العربية يعني المخبر الذي يستطلع الأمور وسنحن كعادتنا أيها الإخوة سنستعرض أحداث هذا الصلح وأحداثه فريدة وغريبة ولها دلالات عجيبة جدا ثم نعود بعد ذلك بالشرح واستنباط المبادئ والأحكام سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مكان اسمه غدير الاشطاط في هذا المكان رجع إليه العين الذي كان قد ارسله بشر بن سفيان وقال له ان قريشا قد علمت بالخبر وإنها قد جمعت له يعني للنبي عليه الصلاه والسلام جموعا كثيفه جمعوا له الاحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام ومانعوك من دخول مكه هكذا جاءه بهذا الخبر فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لاصحابي اشيروا علي أيها الناس ماذا ترون فقال له أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا إلى هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه إليه فمن صدنا عن البيت قاتلنا ومن تركنا مضينا لشأننا فعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم برأيه وقال انظر على اسم الله يلا ولكنه قال من رجل فيكم يدلنا على طرق خلفية غير الطريق التي سيواجهنا منها المشركون الآتون من مكة فخرج رجل من بني أسلم خبير بالطرق وقال أنا يا رسول الله وأخذ يدله والمسلمين على طرق مستوعرة أخرى غير الطرق التي يظن المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي منها إلى أن وصلوا إلى مكان اسمه ثنية المرار وهو مكان يشرف على ساحة واسعة اسمها الحديث هنالك بركه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصحابة الذين من حولها نعم يقولون حل حل وأن اسم صوت تقال للناقة من أجل استنهاضها فما تحركت الناقة قط قال قائل منهم خلأت القصوى يعني حرنت خلأت القصوات، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق أو بطبع ولكن حبسها حابس الفيل عندما جاء أبرها. راكبا الفيل يريد البيت الحرام يريد هدم الكعبة المشرفة برك الفيل ولم يعود يتحرك نعم فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل في صرف رباني نعم وعندئذ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والذي نفسي بيده لا يسألونني يعني المشركون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه يعني أنا لا أريد لنفسي شيئا فقط أريد إذا اشترطوا شرطا أن يعظموا حرمات الله ثم استنهض الناقة فنهضت وتوجه بها وجه اخرى, أخرى فسارت وعندئذ نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم بتلك الساحة بساحة الحديبية ونزل أصحابه الألف الأربعمائة كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك بحثوا عن ماء وجدوا حفيرة بسيطة فيها ماء قليل سرعان ما انتهى الماء منها ألف وأربعمائة شخص بحاجة للماء لكثير من الأمور جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر حديث صحيحه نعم جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضمى نعم فانتزع المصطفى صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وامرهم من يجعل هذا السهم في تلك الحفيره يعني يضعوها كذا كذا في تلك الحفيره نعم ففعلوا ذلك يقول الراوي فوالله ما زال يجي تجيش لهم تلك الحفيره بالري يعني نبع الماء منها وما زال ينبع حتى صدروا عنه يعني حتى اخذوا كل حاجاتهم والماء ينبع النبي عليه الصلاة والسلام معسكر هناك أو مقيم هناك في تلك الفترة جاء رجل من المشركين اسمه بديل ابن ورقاء الخزاعي قبلت خزاعا ومعه نفر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت قريشا بمختلف بطونها وقبائلها نزلوا بماء الحديبية مكان قريب ومعهم العوذ المطافيل يعني معهم النوق الأمهات ومعها صغارها لماذا؟ لأنها نعم ذات ألبان من أجل أن يبقوا المدة الطويلة ومعهم حاجاتهم وألبانهم التي هم بحاجة إليها وهم صادوك ورادوك عن البيت فقال له بديل حملوا هذه الرسالة قل لهم إن قريشا قد نهكتهم الحرب أضعفتهم الحرب وأضرت به فإن شاءوا يعني إذا وافقوني مادتهم مدة يعني ناقدوا صلحا إلى مدة طويلة بدون حروب ناقد عقد سلم ويخل بيني وبين الناس فإن أظهر يعني إذا انتصرت في دعوتي التي بعثت بها إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل له الناس فعلوا في الإسلام وإلا إذا لم يشاءوا فقد جموا يعني استراحوا على كل من القتال لهم ذلك وإن هم رفضوا إلا القتال يعني اصر على المقاتلة فوالله أو فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي نعم <تصفيق> ولينفذن الله أمره فقال له بدين حسنا سأبلغهم هذا الكلام الذي تقول المشركون معسكرون في مكان قريب النبي عليه الصلاة والسلام في أدنى ماء من مياه الحديب يعني في أن هذه ساحة والمشركون من الطرف الآخر مما يلي مكة وعاد أبو ديل بهذا الخبر إلى المشركين فقام رجل اسمه عروة ابن مسعود يعرض على المشركين أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمه يناقشه في هذا الأمر الذي جاءهم به بديل بن ورقاء قالوا يلا نعم اذهب فذهب عروة بن مسعود إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه المصطفى بمثل ما كلم بديلا أني نفس الكلام فقال له عروة أرأيت إن استصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك يعني أنت تقول إن أبوا فلا على أمره حتى حتى تنفرد سالفة ما هذا هل سمعت أن رجلا قبلك نعم اجتاح أهله وحاول أن يقضي عليهم؟ وإن تكن الأخرى أما إذا أردت أن تعرف موقفنا نحن عندما تريد أن تواجهنا فاني والله لا أرى وجوها وإنما أرى اشوابا يعني اخلاطا من الناس يوشك أن يدعوك ويفره طبعا المسلمون يسمعون هذا الكلام وأبو بكر بينهم فقال له أبو, كر أبو بكر رضي الله عنه أنصص بذرلات أنحن نفر عنه وندعه طبعا الكلمة ربما تتعجبون من أن يقولها سيدنا أبو بكر لكن البلاغة ما هي أيها الإخوة وضع الكلام في مكانه هذه هي البلاغة أبلغ كلمة هذه لأنه وضعها في مكانها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عروه ابن اسو جاء نعم وقد امتلك كيانه كبرا وغرورا وعتوا لا يصلح لكبره وكلامه هذا الا هذا الجواب عندما قال وإن تكن الأخرى يعني إذا أردت أن تعرف موقفنا نحن عندما نريد أن نواجهك فأنا لا أرى وجوها وإنما أرى اشوابا يعني اخلاط من الناس يوشك أن يدعوك ويفر شيء طبيعي أن يقول له أبو بكر هذا الكلام أنصص بزر اللات اللات اسم صنم نحن نفر عنه وندعوه فالتفت قائلا من هذا الذي يقول لي هذا الكلام قال هذا ابو بكر قال اما انه لولا يد لك عندي لاجبتك انت لك فضل علي بزمانه قبل الاسلام مش شان هيك ما رح اجاوبك ثم جعل يكلم النبي عليه الصلاه والسلام وهو يمد يده مستهزئا الى لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا المغيرة ابن شعبة واقفا على رسول الله حارسا وبيده السيف فكان كلما مد عروه يده إلى لحية رسول الله ضربه بنعل السيف وقال له أنرجع يدك عن رسول الله قبل أن لا تعود إليك يعني قبل أن تقطع فقال من هذا؟ قيل له هذا المغيرة ابن شعبة فقال أي غدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس كلام عروة لمن لمغيرة بن شعبه رضي الله عنه طبعا سيدنا الرسول الله قال له هذا الكلام الذي قاله لبديل ثم إن عروة جعل ينظر إلى أصحاب رسول الله والتفاتهم إليه يقول عندما رجع الى المشركين ما تنخم محمد النخامه الا ابتدروها يتباركون به وما توضأ وضوءا الا ابتدروا وضوءه يتباركون بوضو بوضو وضوئه بوضوئه الوضوء شو الفرق بين الوضوء والوضو الوضوء مصدر الوضوء الماء الذي يتقاطر من المتوضئ اثناء الوضوء ولما رجع إلى قومه قال لهم أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا شيء غريب يعني وانه قد عرض عليكم خطه رشد فاقبلوها يعني نامير صلح اتفق المشركون مبدئيا على هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسلوا رجلا اسمه سهيل بن عمرو يبدو انه كان كاتبا ممثلا عنهم ليكتب كتاب عهد وسلم بين المسلمين وبين المشركين ولما أتى إلى رسول الله وجلس إليه قال لرسول الله هاتي لنكتب كتابا بيننا وبينكم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وكان عليا رضي الله عنه وأخذ يملي رسول الله وسيدنا عليك يكتب اول كلمه املاها رسول الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال سؤال لا الرحمن الرحيم لا نعلم ما هو ولكن اكتب بسم الله نعم فقال طيب باسمك الله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب كما قالوا باسمك الله طيب الكلمه التي بعدها هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله مشركي قريش قال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت لا ما قل هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله مشركي قريش فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله وإن كذبتموني لكن أم أمحوها فرفض سيدنا علي ان يمحوها وقال والله لا امحوها اظم عليه ذلك كتب رسول الله يمحوها فاخذ رسول الله القلم من يده وقال اريني مكانها وين هي فأراه مكانها فشطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نعم ثم ان المصطفى صلى الله عليه وسلم املا الكتاب الذي أملاه المصطفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول على أن تخلوا بيننا يعني العهد بيننا وبينكم عشر سنوات على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف فيه فقال سؤال لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة ترجعون هذا العام وفي العام القابل تاتون وتطوفون بالبيت وليس معكم من الاسلحه الا السيوف في قرابها ثلاثه ايام ثم ترجعون طيب النبي عليه الصلاه والسلام قبل هذا الشرط واستكتب عليا رضي الله عنه هذا الكلام ثم قال سهيل وشرط ثاني اكتبه وعلى أن لا يأتيك يا محمد منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا إذا جاءك إلى المدينة رجل منا ولو كان على دينك ينبغي أن ترده إلينا أما إذا جاءنا من عندكم رجل فنحن لا نلتزم بإعادته إليكم نعم المسلمون استعظموا هذا الكلام والتفت بعضهم إلى بعض وقالوا لرسول الله يا رسول الله أنكتب هذا الكلام قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام إنه من ذهب منا إليهم فلا رده الله من ذهب منا إليهم فلا رده الله ومن جاءنا منهم فتيجعل الله له فرجا ومخرجا طيب كتب سيدنا علي هذا الكلام الذي املاه عليه ماذا تلاحظون في بنود هذا الصلح ايها الاخوه طبعا الظاهر ان هذا الصلح كله لمصلحه المشركين ما في بند يعني نكاد نقول ما في بند لمصلحه المسلمين سوى انه هذا الصلح لعشر سنوات صلح العشر سنوات لا اسلال لا إغلال لا حرب لا خيانين كذا نعم أما البنود والشروط فكلها لمصلحة المشركين بحسب الظاهر بحسب الظاهر سيدنا عمر يقول عن نفسه إن هذا الأمر أهمه جدا جدا وجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى قال طيب ألست على حق وأداؤنا على باطل؟ قال نعم قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى قال فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش هي هالشروطين لكلة لمصلحتهم؟ لاحظوا، لاحظوا هذا الصلح العجيب من أين تأتي بنوده؟ قال يا عمر إني رسول الله لا أعصي وهو ناصري، المساله مو من عندي لا أعصي أوامر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وهو ناصر يعني ما ما ما شو في غليل سيدنا عمر؟ يقول فذهبت إلى أبي بكر. نفس الكلام قال له يا لمين لسيدنا بكر يا أبو بكر أليس محمد رسول الله حقا قال طيب أليس هو على حق المشركون على باطل قال طيب أليس قتلنا في الجنة وقتلنا فينا بل قال فلماذا نوط الدنيا في ديننا قال يا عمر إنه رسول الله لا يعصي ربه والله ناصره سكت انتهى الأشكل ولكن سرعان ما نزلت سورة الفتح كاملة أثناء عودة المسلمين إلى المدينة المنورة فاستدعى رسول الله عمر وتلا عليه سورة الفتح عندئذ فرجت أساريره قال أفتح هو يا رسول الله قال نعم يعني مقدمة فتح ودعا طبعا ما عند في دخول إلى مكة وهم محرمون حوصروا أعلن الرسول الله في أصحابه أن ينحروا بدنهم ثم يحلقوا وجم القوم محزونين فرحانين وقدموا يدخلوا كانوا مكة بعد مرور ست سنوات لما وجدوا هذا الكلام معنى ذلك أن الياس قد طاف بهم وأنهم سيعودون إلى المدينة وجموا ولم يتحركوا ولم يفعلوا ما أمرهم به رسول الله دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم خباءه وكانت معه أم سلمة نعم فأخبرها رسول الله بما بالأمر وأحزنه ذلك أنه دعا القوم إلى أن ينحروا بذنه وأن يحلقوا ما فعلوا فقالت له زوجه أتحب يا رسول الله أن يفعلوا ذلك قال نعم قال اخرج لا تقول شيئا انحر بدنك وادع حالقك يحلق رأسك وانظر كيف يفعلون ما تفعل خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعل ما أشارت عليه به من زوجته أم سلمة. لما رأى القوم الجد في أمر رسول الله وأنه بدأ فنحر بدنه وحلق رأسه قامهم أشضاء ينحرون بدنهم ويحلق الواحد منهم رأس الآخر والهم يكاد يخنقهم لأنهم عائدون دون أن يدخلوا إلى مكة في هذه الحالة جاءت نسوة مؤمنات هاربات من مكة طيب العقد شو بيقول ان كل من جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه من ولو كان مسلما يجب على رسول الله ان يعيده اليهم مقتضى هذا البند ان يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوه الى مكه هذا مقتضى العقد لكن الله انزل ايه شاء الباري عز وجل أن يستثني من هذا المدى النساء الرجال لا مانع لكن النساء لا نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وعندئذ ابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيدهن الى مكه وتلا علي على سويل بن عمرو هذه الايه التي نزلت فخنس سويل بن عمرو آنذاك سويل بن عمرو بعد ذلك اسلم لكن آنذاك انا انذاك كان مشركا وأرسل رسول الله سرا في تلك الاثناء عثمان بن عفا إلى مكة وأمره أن يدخل بيوتات للمسلمين ضعاف لم يتمكنوا من الهجرة أمره أن يدخل إلى هذه الأسر ويبشرها بالفتح القريب وفعل ذلك سيدنا عثمان وتلبثت عودته تأخرت عودته فشاع وذاع بين المسلمين في, في الحديبية أن عثمان قتل فجمع رسول الله أصحابه وطلب منهم أن يبايعوه على الموت إذا تبين أن عثمان فعلا قد قتل هذه البيعة التي كانت تحت الشجرة وأشار إليها بيان الله سبحانه وتعالى بايعهم الواحد تلو والآخر على هذا ولما بايعهم جميعا أمسك المصطفى صلى الله عليه وسلم يده هكذا وقال وهذه عن عثمان نعم ثم تبين أن عثمان بخير ورجع ولم يكن هناك أي إشكال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه خلاصة الصلح الذي جرى في يوم الحديبية وفي مكان الحديبية باختصار ذكرنا أقبال هذا الصلح وأسبابه والآن سنعود إلى هذا الصلح لنتبين المبادئ والاحكام والعظات التي تنبثق من هذه الاحداث لكن قبل ذلك واهم من ذلك ان نتبين ما ينبغي ان نراه ونقراه بين السطور من دلائل نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح ايها الاخوه انا تحدثت عن دلائل كثيرة كل واحد منها ينطق بنبوة رسول الله نطقا بليغا صريحا واضحا لكن دعوني أقول لكم لم اجد بين هذه الادله دليلا اوضح ولا اقوى ولا أبين ولا اكثر طردا لشبهات من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبيه احداث هذا الصلح كما لاحظتم هل هي من شانها ان تنبثق عن عبقريه مفكر ذكي عبقريه العبقري تعارض منهج هذا الصلح من اوله الى اخره اليس كذلك هل كانت أحداث هذا الصلح بهذا الشكل الذي سمعناه الآن نتيجة سياسي انبثقت من سياسي ماهر أي سياسي ماهر لا يمكن أن يقبل بهذا الذي تم ولا يمكن أن تملي عليه سياسته إلى نقيض هذا الذي تم أليس كذلك هل انبثقت أحداث هذا الصلح من اعتزاز المسلمين بقوتهم وبمكانتهم وهل انبثقت أحداث هذا الصلح من استنادهم إلى القوة التي تأتيهم من عند الله عز وجل كمان هذا لا لأن سيدنا عمر كان واحد من من يعتز بنصر الله وبتأييد الله وبالقوة التي أعطاهم الله عز وجل إياها وها أنتم رأيتم كيف أن سيدنا عمر هاج وماج ولم يكن يقبل شعوره بهذا الذي جرى إذن أحداث هذا الصلح بالشكل الذي تمت هل يمكن أن نتصور انها بثقت من فكر مفكر؟ من بشرية بشر؟ حتى لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم ابدا اذا احداث هذا الصلح بهذا الشكل الذي تم والذي راينا من اين جاءت تنزلت وحيا من علياء الربوبيه الى محمد صلى الله عليه وسلم وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدا اخذ يناقشه يعني يستبين منه مبررات هذا الصلح بهذا الشكل ربما لا يحير جوابا يقول انا هكذا امرت هكذا امرت وانا مكلف بان انفذ امر الله وفعلا قالها لمن قال ذلك لسيدنا عمر رضي الله عنه فعلا يعني كانما احرج المصطفى صلى الله عليه وسلم الست نبيا بلى الست على حق وهؤلاء على باطل بلى طيب أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار بلى طيب لماذا نلقي الدنيا في ديننا؟ شو كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما في شيء يقنعه بشريا ما في شيء يقنع سيدنا عمر فكريا سياسيا عبقريا كل ما أجابه به قال أنا رسول الله وهو ناصري لا أعصي لا أعصي هكذا أمرت هكذا طلب مني لا أعصي وهو ناصري الحكم الخفي التي لا يمكن أن تخطر في بال أحد ولا يمكن أن, تثمر أن تثمرها عبقرية عبقرية ولا يمكن أن تثمرها سياسة سياسي الحكم تجلت فيما بعد فيما بعد ما هي الحكمة أن الله شاء أن تفتح مكة فرح فتح مرحمة وسلم لا فتح ملحمه وقتال هكذا شاء الباري عز وجل طيب لكي تفتح مكة فتح مرحمة وصلح لا فتح ملحمة وقتال شاء الباري عز وجل أن تكون هنالك مقدمة بين يدي هذا الفتح مقدمة مشان تهيئ لي الفتح اللي بهذا الشكل ما هو هذه أو ما هي هذه المقدمة؟ هذا الصلح الذي تم بهذا الشكل ونختم درسنا كالعادة بدعاء نأمل جميعا من الله أن يستجيبه اللهم لك الحمد على كل حال ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار اللهم لك الحمد وإليك المجتكى اللهم إننا نعلم أن ما عبدنا حق عبادتك نعلم أننا ما ذكرناك حق ذكرك ما شكرناك حق شكرك ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك فنسألك اللهم بغناك عنا ونسألك اللهم بافتقارنا إليك ونسألك بأنك ولينا لا ولي لنا سواك ونسألك اللهم بتوحيدنا لك وبإيماننا بك وبحسن ظننا بك الا تردنا الساعه عن بابك خائبين يا رب العالمين بسطنا اكف الرجاء الى سماء رحمتك وانت أرحم الراحمين, ارحم الراحمين انت ارحم الراحمين انت ارحم الراحمين اقبلنا عندك يا ذا الجلال والاكرام اقبلنا اللهم عندك يا ذا الجلال والاكرام اجعلنا عندك من المغفورين من المرحومين اصفح لنا صفحك الجميل يا رب العالمين إرحمنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وأهلينا يا أكرم الأكرمين وارحم هذه الأمة أصلح يا رب أمة سيدنا محمد ارحم يا رب سيد أمة سيدنا محمد أصلح اللهم أمة سيدنا محمد انصر اللهم أمة سيدنا محمد فرج اللهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا يا رب العالمين اجعل اللهم هذه البلده بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظله بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب من اراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه اللهم إلى كل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بشر فخذه اللهم خذه اللهم خذه اللهم اقضى عزيز مقتدر عاجلا غير اجل يا رب العالمين يا رب انصرنا على انفسنا حتى تنصرنا على اعدائنا يا رب انصر قادة المسلمين على أنفسهم حتى تنصرهم على اعدائهم يا رب انصر قادة المسلمين أينما كانوا على أنفسهم حتى تنصرهم على أعدائهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة الغراء بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرتنا بالاكثار من الصلاة عليه في هذه الليلة أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤالة بما يرضيك رب العالمين اعطنا أعطنا أعطنا في هذه الساعة سؤلنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بحسن ظننا بك نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعانا أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته شاكلتك الرحمة شاكلتك المغفرة شاكلتك الصفح. اصفح اللهم معنا اغفر لنا ذنوبنا استر لنا عيوبنا اصلح لنا احوالنا، عافنا في أبداننا عافنا اللهم في أزواجنا عافنا اللهم في ذرياتنا وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه